بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الخامس عشر من كتاب المزهر للإمام السيوطي رحمه الله تعالى قال أبو جعفر النحاس في شرح المعلقات ليس في كلام العرب اسم على تفعال إلا أربعة أسماء وخامس مختلف فيه يقال تبيان ويقال لقيادة المرأة تقصار وتعشار وتبرات موضعان والخامس تمساح وتمسح أكثر وأكثر وأفصح وقال الإمام جمال الدين بن مالك في كتابه نظم الفرائد جاء على تفعال بكسر التاء وهو غير مصدر رجل تكلام وتلقام وتلعاب وتمساح للكذاب وتضراب للناقه القريبة العهد بضراب الفحل وتمراد لبيت الحمام وتلفاق لثوبين ملفوقين وتجفاف لما تجلل به الفرس وتهواء لجزء ماض من الليل وتنبال للقصير اللئيم وتعشار وتبرام وزاد بن جعوان تمثال وتيفاق لموافقة الهلال قال النحاس في شرحه المذكور فعل في كلام العرب قليل في الأسماء قالوا حذر وفطن وندس وقرئ وعبد الطاغوت وقرأ سليمان التيمي قالت نملة قال ابن خالويه في شرح الدريدية ليس في كلام العرب فعل يفعل مما فاؤه واو إلا حرف واحد وجد يجد ذكره سيبوي وقال ابن قتيبة في أدب الكاتب قالوا وجد يجد ويجد من الموجد والوجدان جميعا وهو حرف شاذ لا نظير له قال ابن قتيبة كل ما كان على فاعل فمستقبله بالضم لم يأتي غير ذلك إلا في حرف واحد من المعتل روا بويه أن بعض العرب قال كنت تكاد قال ابن قتيبة قال أبو عبيدة لم يأتي مفيعل في غير التصغير إلا في حرفين مبيطر ومسيطر وزاد غيره مهيم قال النحاس في شرح المعلقات قال الأخفش سعيد بن مسعد ليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يرجعون فيه إلى لغة بعضهم وقال السيبويه ليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها يعني يردونه إلى أصله قال ابن خالويه في شرح الفصيح يقال أخذه ما قدم وما حدثا ولا يضم حدث في شيء من الكلام إلا في هذا قال البطل يوسي في شرح الفصيح حكى الزبيدي أنه يقال نست رأسي بالقلنسوة وتقلنست على مثال فعنلت وتفعنلت قال ولا نعلم لهذين المثالين نظيرا في الكلام قال المرزقي في شرح الفصيح إذا وجدت في كلامهم النجم معرفا بالألف واللام فاجعله الثرية إلا أن يمنع مانع نحو جئت والنجم قد تصوب وفي القرآن والنجم والشجر يسجدان فسر النجم بما لم يقل له في طلوعه ساق وقال ابن الاعرابي في نوادره ليس شيء من الكلأ إلا ويدعى يابسه هشيما إلا البهما فإنه يسمى يبسها عربا وهو عقر الكلأ وقال ثعلب في أمالي سمعت سلمة, سمعت سلمة يقول سمعت الفراء يقول إذا كان أول المخصور مكسورا أو مضموما مثل رضا وهدى وحما فإن كان من الياء والواو سنيته بالياء فقلت رضيان وهديان إلا حرفان حكاهما الكسائي عن العرب زعم أنه سمعهما بالواوي وهما رضوان وحيموان وليس يبنى عليهما وما كان مفتوحا أوله تسنيه بالواوي إن كان من ذوات الواو مثل عصوان وقفوان وإن كان من ذوات الياء تسنيه بالياء مثل فتيان قال أبو محمد البطليوسي في كتاب الفرق لم يقع في كلام العرب إبدال الضاد ذالا إلا في قولهم نبض العرق فهو نابض ونبذ فهو نابض لا أعرف غيره قال ابن قوطية في كتاب الأفعال الأفعال ضربان مضاعف وغيره فالمضاعف ضربان ضرب على فعل وضرب على فعل ليس فيه غيرهما إلا فاعل شاذ. رواه يونس لببت تلب والأعم لببت تلب والضم قليل أو شاذ في المضاعف فما كان منه على فعل متعديا يجيء مستقبله على يفعله غير أفعال جاءت باللغتين هره يهره ويهره كرهه وعله بالشراب يعله ويعيله وشده يشده ويشد. وقال الفراء نم الحديث ينمه وينمه وبدت الشيء يبته ويبته وشذ من ذلك حببت الشيء أحبه وما كان غير متعد فإنه على يفعل غير أفعال اتت باللغتين شح يشح ويشح وجد في الأمر يجد ويجد وجم الفرس يجم ويجم وشب يشب ويشب وفحت الأفعى تفح وتفح وترت يده تتر وتتر وطرت تطر وتطر وصد عني يصد ويصد وحدت المرأة تحد وتحد وشذ الشيء يشد ويشذ ونس الشيء ينس وينس إذا يبس وشطت الدار تشط وتشط ودرت الناقة وغيرها تدر وتدر وأما درت الشمس وهبت الريح فإنهما أتيا على يفعل اذ فيهما معنى التعدي وشذ منه ألا الشيء أو ألا الشيء يقول أن لم برق والرجل أليلا رفع صوته صارخا وما كان على فعل فإنه على يفعل وليس لمصادر المضاعف ولا للثلاثي كلمة قياس تحمل عليه إلا ما ينتهى فيه إلى السماع والاستحسان وقد قال الفراء كل ما كان متعديا من الأفعال الثلاثية فإن الفعل والفعول جائزان في مصادره والثلاثي الصحيح ثلاثة أضرب فعل وفعل وفعل, وفعل فما كان على فعل من مشهور الكلام مثل ضرب ودخل فالمستقبل فيه على ما أتت به الرواية وجرى على الألسنة يضرب ويدخل وإذا جاوزت المشهور فأنت بالخيار إن شئت قلت يفعل وإن شئت قلت يفعل هذا قول أبي زين إلا ما كان عين الفعل أولامه أحد حروف الحلق فإنه يأتي على يفعل إلا أفعال يسيرة جاءت بالفتح والضم مثل جنحة ودبغة وأفعال بالكسر مثل هنأ يهنئ ونزع ينزع وما كان على فاعل فمستقبله يفعل لا غير وما كان على فعل فمستقبله على يفعل إلا فضل الشيء يفضل فإنه لما كان الأجد فضل استغنوا بمستقبله عن مستقبل فضل وفي اللغه نعم ينعم ليس في السالم غيرها وجاءت افعال بالكسر والفتح حسب يحسب ويحسب ويأس يئس ويئس ونعم ينعم وينعم ويبس ييبس وييبس وجاءت أفعال على يفعل ورم يرم وولي يلي وورث يرث ووثق يثق وومق يمق وورع يرع ووفق أمره يفق ووري الزند يري لم يأتغيرها وجاء في المعتل دمت تدام ومت تمات والأجود دمت تدوم ومت تموت، ومصادر الثلاثي كلها تأتي على فعل وفعل وفعل وفعول وفعال وفعلان وفعل وفعول وفعل وفعل وفعلان وفعلان وفعيل وفعلان وفعلان وفعلة وفعلة. وفعولة وفعلة وفعيلة وفعيلة وقد تأتي المصادر قليلا على فعل وفعلا وقالوا في مصادر الرباعي البقوى والبقيا والفتوى والفتية ولهذه الأفعال مصادر دخلت الميم زائدة في أولها تدرك بالقياس على ما أصلته فيه العلماء مما قالت العرب على أصله وأشدته ومنها أسماء مبنية بالزيادة تشبه المصادر في وزنها وتخالفها في بعض حركاتها للفصل بين الاسم والمصدر فما كان على يفعل فالمصدر منه على مفعل كالمفر والمضرب لم يشد منها غير المرجع والمعذرة والمعرفة وقالوا المعجز والمعجز في العجز الذي هو ضد الحزم وكذلك قالوا في المعجزة والمعجزة والمعتبة والمعتبة والاسم منه على مفعل كالمفر من على موضع الفرار والمضرب موضع الضرب ولم يشد من هذا إلا ألفاظ جاءت باللغتين أرض مهلكة ومهلكة ومضربة السيف ومضربته ومن المضاعف مدب النمل ومدبه حيث يدب والمزلة والمزلة موضع الزلل وعلق مضن ومضن وما كان على يفعل فالاسم والمصدر منه مفتوحان حملوه محمل يفعل إذ لم يكن في الكلام مفعل فألزموه الفتح لخفته إلا ألفاظ جاءت بالكسر كالمشرق والمغرب والمسجد اسم البيت والمجزر موضع الجزارة وجاءت الفاظ باللغتين بالفك والكسر المطلع والمطلع والمنسك والمنسك والمسكن والمسكن ومفرق الرأس والطريق ومفرقهما والمحشر والمحشر والمنبت والمنبت ومن المضاعف المذمة والمذمة ومحل الشيء حيث يحل ومحلوا وما كان على يفعل فالمصدر ولسم منه مفتوحان لم يشد من ذلك إلا المقدر يعنون الكبر والمحمد يريدون الحمد والثلاثية المعطلة بالوَي في العين أو في الام والمعتلة بالياء في الام في مصادرها والأسماء المبنية منها على مفعل فروا عن الكسر إلى الفتح الخفته لم يشد من ذلك إلا المعصية ومؤي الإبل فإنهما مكسوران والمأوى لغير الإبل المفتوح على أصله وكسروا مأقل عين لم يأتي غيره وأما المعتلة باليائف عين الفعل فإنها تنتهي في مصادرها والأسماء منها إلى الروايات لأنهم قالوا المحيض والمبيت والمغيب والمزيد وهن مصادر وقالوا المقيل ومغيض الماء والمحيص في الأسماء والمصادر وقالوا المقار والمنال والممال في الأسماء والمصادر ومن العلماء من يجيز الكسر والفتح فيها مصادر مصادر قلنا أو أسماء فتقول الممال والمميل والمعاق والمعيد والافعال السالمة من ذوات الياء في المفاضر والاسماء كالمعتلة لم يشذ من ذلك إلا المحمية في الغضب والأنفة وما كان منها فاء فعله واو فالمصدر منه واسمه على مفعل بالكسر ألزم العين الكسرة في يفعل إذا كانت لا تفارقها من مفعل لم يشذ منها إلا مورق اسم رجل وموكل اسم رجل او بلد وجاء فيما كان من هذه البنية على يفعل موهب اسم رجل بالفتح وحده والموحل موضع الوحل باللغتين وطيء تقول في هذه البنية كلها بالفتح ولطيء توسع في اللغات وأما موحد في قولهم ادخلوا موحد موحد فمعدول عن واحد واحد ولهذا لم ينصرف انصراف المصادر ومن العرب من يلتزم القياس في مصادر يفعل وأسمائه فيفتح جميع ذاك وكل حسن والصفات في الألوان تأتي أكثر أفعالها الثلاثية على فعل إلا أدم وأدم وشهب وشهب الفرس وقهب وقهب وكهب, وكهب وكهب وصدق وسمر فإنها أتت بالضم والكسر والصفات بالجمال والقبح والعلل والأعاب تأتي أفعالها على فعلة إلا عجف وخرق وحمق وكدر الماء وغيره فإنها جاءت بالضم والكسر وقد جاء منها شيء على فعلة خشنا الشيء خشنة وخشونة ورعنا رعنا ورعونة وقال الأصمعي وعجم عجمة وعجومة وجاءت صفات على أفعال وذكر سيبويه أن العرب لم تتكلم لها بأفعال ولكن بنتها بناء أضدابها وهي الأغلب والأزبر العظيم الزبرة وهو الكاهل والأهضم والآذن والأخلق والأملس والأنوك والأحزم والأخوص والأقطع والأجذم للمقطوع اليد وقد جاء في الكتاب العين وغيره لبعضها أفعال والقياس يصحبها والأميل الذي لا سلاح معه والأشيب وقال فيها هذين استغنوا بمال عن ميلة وبشاب عن شيبة شبهوه بشاخة وقد قالوا في الأصيد صيد يصيد صيدا انتهى كل ما جاء من الصفات على وزن فعل بالفتح فهو مقصور ملحق بالرباعي نحو سكرا وعبرا وسكلا ورهوى عيب تعاب به المرأة وامرأة جهوى قليلة التستر وهو كثير قاله في الجمهرة كل حرف جاء على فعلاء فهو ممدود إلا أحرف جاءت نوادر أربا وشعبا وأدما ذكره ابن قتيبة في أدب الكاتب قال الفارابي في ديوان الأدب كل ما كان على فعال من الأسماء أبدل من أحد حرفي تضعيفه مثل دينار وقراط كراهة أن يلتبس بالمصادر إلا أن يكون بالهاء فيخرج على أصله مثل ذنابة وصنارة وذنامة لأنه الآن أمن التباسه بالمصادر ولما جاء شاذنا على أصله قولهم للرجل الطويل خناب انتهى كل ما جاء على فعول فهو مفتوح الأول كسفود وكلوب وخروب وعبود وهبود وهما جبلان وقيوم وديوم وفلوج ودمود وهما موضعان ومروت واد وبلوق أرض لا تنبت وحيوت ذكر الحيات وماء بيوت إذا بات ليلة وسهم صيوب ومطر صيوب أيضا وقوم سلوق يتقدمون العسكر وكيول المتأخل عن العسكر وسنوت وكمون وفروج وفروخ وشبور البوق وقفور نبت ودبوس وبلوط شجر وشبوط ضرب من السمك وتنوم شجر وزقوم إلا لفظين فقط فإنهما بالضم سبوح وقدوس قاله في الجمهرة وقال في باب آخر تقول العرب سبوح وقدوس وسمور وذروح وقد قالوا بالضم وهو أعلى والذروح واحد الزراريح وهو الدود الصغار وقال ابن درستويه في شرح الفصيح وكل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس والذروح فإن الضم فيها أكثر وقد تفتح ولم يجئ عن العرب في شيء من كلامهم غير هذه الثلاثة خاصة وسائر نظائرها مفتوح كل اسم في لغة العرب آخره آل أو إيل فإنه يضاف إلى الله تعالى نحو شرحبيل وعبد ياليل وشراحيل وشمهيل وما أشبه هذا نقله في الجمهرة عن ابن الكلبي وقال ابن دريد إلا قولهم زجيل فإنه الرجل الضئيل الجسم وبنو زنجئيل بطن من اليمن كل اسم على فعل ثانيه واو جائز أن يجمع على ثلاثة أوجه كوز وكيزان وأكواز وكيوزة ونون ونينان وأنوان ونيوانة رواه ابن مجاهد عن السمري عن الفراء كل مصدر كان على مثال الفعيلة فهو مقصور لا يمد ولا يكتب بالالف نحو الهزيمة والخطيمة والرسيثة والرديدة وزعم الكسائي أنه سمع المد والقصر في خصيصة وأمرهم في ضوضا بينهم وقال الفراء لم أسمع أحدا من العرب يمد شيئا من هذا ولم يجزه ذكره ابن السكيت في المقصور والمندود كل نسب فهو مشدد إلا في ثلاثة مواضع يمان وشام وتهام قاله ابن خالوي وزاد في الصحاح نباطي يقال رجل نباطي ونباط مثل يماني ويمان كل اسم جنس جمعي فإن واحده بالتاء وجمعه بدونها كسدر وسدرة ونبق, ونبق ونبقة إلا حرفا جاءت بالعكس نوادر وهي الكمأ جمع كم والفقعة جمع فقع ضرب من الكمأة قاله في ديوان الأدب قال أبو عبيد في الغريب المصنف وابن السكيت في إصلاح المنطق والفاربي في ديوان الأدب قال الكسائي كل شيء من أفعل وفعلاء سوى الألوان، فإنه يقال منه فعل يفعل كقولك عرج يعرج وعمي يعم، إلا ستة أحرف، فإنه يقال فيها فعل يفعل الأسمروا والآدم والاحمق والأخرق والأعجف. قال الصحاح. قال الصحاح كل فعل كان ماضيه مكسورا. فإن مستقبله يأتي مفتوح العين نحو علم يعلم إلا أربعة أحرف جاءت نوادر حسب يحسب ويحسب ويئس يئس ويبس ييبس وييبس ونعم ينعم وينعم فإنها جاءت من السالم بالكسر والفتح وفي المعتل ما جاء ماضيه ومستقبله جميعا بالكسر ومق يمق ووثق يثق ووثق يثق وورع يرع وورم يرم وورث يرث ووري الزند يري وولي يلي قال أبو زيد في النوادر كل شيء هاج فمصدره الهيج غير الفحل فإنه يهيج هياجة قال المبرد في الكامل كل واو مكسورة وقعت أولا فهمزها جائز نحو وشاح وإشاح ووسادة وإسادة قال تعلب في أمالي كل الأسماء يدخل في واو القسم فتخفض وتخرج الواو فترفع وتخفض ولا يجوز النصب إلا في حرفين وأنشدا لا كعبة الله ما هجرتكم إلا وفي النفس منكم أربوا والحرف الآخر قضاء الله قد سفع القبور قال ابن السكيت في المقصور والممدود كل ما كان من حروف الهجاء على حرفين الثاني منهما يمد ويقصد من ذلك الباء والتاء والثاء والفاء والطاء والضاء والحاء والخاء والراء والهاء والياء قال ابن ولاد في المقصور والممدود قال الخليل ليس في الكلام مثل وعو وعوت ولا شوت لا يجوز أن يكون على ثلاثة أحرف وفاء الفعل ولا مهوا ولا يقولون قووت فيجمعون بين واوين قال ابن ولاد وعشورا بضم العين والشين وزعم بويه أنه لم يعلم في الكلام شيء على وزنه ولم يذكر, ولم يذكر تفسيره وقرأت بخط بعض أهل العلم أنه اسم موضع ولم أسمع تفسيره من أحد قال ابن درستويه في شرح الفصيح ليس في كلام العرب اسم آخره واو أوله مضموم فلذلك لما عربوا خسر بنوه على فعل بالفتح في لغة وفعل بالكسر في لغة أخرى وأبدل الكاف فيه من الخاء علامة لتعريبه فقالوا كسرى قال المطرزي في شرح المقامات قال أبو علي الفارسي الضربة جمع الضريبان والحجلة جمع الحجل ولا أعلم لهذين الحرفين مثلا قال المرزوقي في شرح الفصيح ذكر أهل اللغة أنه ليس في الكلام كلمة أول وياء مكسورة إلا يسار لغة في اليسار لليد اليسرى وقولهم يعاط لفظة يحذر بها هذلية وأنشدة إذا قال الرقيب ألا يعاطي قال الجوهري في الصحاح وسلامة الأنباري في شرح المقامات ليس في الكلام إفع وعلت يتعدى إلا إعرور الفرس ركبه عريا وحلولا قال حميد بن ثور فلما أتى عامان بعد انفصاله عن الضرع وحلولا دثارا يرودها قال ابن دريد في الجمهرة لم يجد في ماده باء ميم م الا قولهم البمه الدبر ولا من ماده ا يا يا الا اي في الاستفهام ونحوه ولا من ولا من ماده باء يا يا ولا هاء يا يا الا قولهم لمن لا يعرف ولا يعرف ابوه هي بن نبي وهيان بن بيان وقال ولا من مادة خاء كاف كاف إلا قولهم كخ يكخ كخا وتخيخا إذا نام فغطى ولا من مادة دال طاء طاء إلا قولهم قد الشيء في الأرض في معنى الأمر ولا من دال ضاء ضاء إلا دظه يدظه دظا والض الدفع العنيف ولا من زال كاف كاف إلا الذك ذكة ولا من زال واو واو إلا الزو وهو وهم القرينان من السفن وغيرها يقال جاء فلان زوا إذا جاء هو وصاحبه ولا من ياء إلا هذا زي حسن وهي الشارة أو الهيئة وقال أبو عبيدة دخل بعض الرجاز البصرة فلما نظر إلى بزة أهلها قال ما أنا بالبصرة بالبصري ولا شبيه زيها بزي ولا, ولا من طاء ياء ياء إلا طويت الثوب طيا ولا من عين ظاء ظاء إلا ما ذكره الخليل عضته الحرب بمعنى عضته والعض الشده في الحرب والرجل الجبان يعض عن مقاتله, عن مقاتله إذا نقص وحاذا وهذا فات ابن دريد في الجمهرة فإنه ذكر أن هذه المادة أهملت مطلقا ولم يستثني شيئا وذكر أيضا أن الياء مع الفاء أهملت مطلقا واستدرك عليه ابن خالوي أن العرب, أن العرب تقول يا في مالي أفعل كذا إذا تعجبوا والفي من الظل إذا تركت الهمز والفي الجماعة من الطير ولم يجئ من مادة لام نون نون إلا لن النافية ولا من ميم هاء هاء إلا مه ولا من واو ياء ياء إلا ويف التعجب، ولا من هاء ياء إلا ما هيانك أي شأنك قال ابن السكيد في الإصلاح سمعت أبا عمر الشيباني يقول ليس في الكلام حلقة إلا في قولهم هؤلاء قوم حلق للذين يحلقون الشعر جمع حالق قال ثعلب في فصيحه وابن السكيت في الإصلاح كل اسم في أوله ميم زائدة على مفعل أو مفعل مما ينقل أو يعمل به مكسور الأول نحو مطرقة ومروحه ومرآة ومئزر ومحلب للذي يحلب فيه ومخيط ومقطع إلا أحد. إلا أحرفا جئنا نوادر بالضم في الميم والعين وهن مدهل ومنخل ومسعط ومدق ومقخلة ومنصل وهو السيف ونظم ابن مالك الآلات التي جاءت مضمومة فقال مقخلة مع مدهن ومحرضة مع منخل منصل ومنقر مدق المحرضة وعاء الأشنان والمنقر بئر ضيقة قال المعري في بعض كتبه كل ما في كلام العرب أفعال فهو جمع إلا ثلاثة عشر حرفا قولهم ثوب أسمال وأخلاق وبرمة أعشار وجسة أكسار إذا كانت مشعوبتين ونعل أسماط إذا كانت غير مخصوفة وحبل أحذاق وأرمام وأقطاع وارماس إذا كان متقطعا موصلا بعضه إلى بعض وثوب أكباش لضرب من الثياب رديء النسج وأرض أحصاب إذا كانت ذات حصى وبلد أمحال أي قحط وماء أسدام إذا تغير من طول القدم قلت وزاد في الصحاح رمح أقصاد أي متكسر وبلد أخصاب أي خصب وقال الواحد في هذا يراد به الجمع كأنهم جعلوه اجزاء قال وقلب أعشار جاء على بناء الجمع كما قالوا رمح أقصاد قال المعري كل ما في كلامهم إفعال بكسر الألف فهو مصدر إلا أربعة أسماء قالوا إعصار وإسكاف وانخاض وهو السقاء الذي يمخض فيه اللبن وإنشاط يقال بئر إنشاط وهي التي تخرج منها الدلو بجذبة واحدة انتهى وزاد بعضهم إنسان وإبهام قال ابن مكتوم في تذكرته قال محمد بن المعل الأزدي في كتابه المشاكهة زعم المبرد أنه لم يأتي في كلام العرب جمع هو أقل من واحده بها إلا في المخلوقات لا في المصنوعات مثل حبة وحب وتمرة وتمر وبقرة وبقر ولا يكون ذلك فيما يصنعه الآدميون. لا يقال جثنة وجفن، ولا درقة ودرق، ولا شبكة وشبق، ولا جرة وجر، ولا جحفة وجحف. وقال أيضا جاءت أربعة أحرف على فعق على فعالة لم يأتي غيرها فيما ذكره الأصمعي وهي غضارة الشتاء حتى تكون الأرض غبراء لا شيء فيها. وحمارة القيض وصبارة البرد شدتهما وألقى فلان على فلان عبالته أي ثقله قلت زاد في الصحاح الزعارة بتشديد الراء شراسة الخلق وقال أيضا ليس في الكلام فعال جمعه فعالات إلا شقارة جمعه شقارات وهي شقائق النعمان وخبازة جمعه خبازات وقال أيضا سمعت أبا رياش يقول لم تسبق اللام الراء إلا في غرل وجرل وورل وأرل فالغرل من الغرلة والأغرل والغرل وهي القلفة والأقلف والقلف والجرل ما غلظ من الأرض ويقال أرض جريلة إذا كانت ذات جراويل والورل جنس من الضباب وأرى الموضع وقال غير أبي رياش برن الديك برن الديك إذا نشر برأه وهو ريشه الطويل الذي في عنقه ينشره للقتال إذا غضب قال ابن السكيت في كتاب المقصور والممدود قال الفراء ليس في الكلام فوعلاء ساكنة العين ممدودة إلا حرفان يقال للقوباء قوباء وللخششاء خشاء قال وليس في الكلام فعلا مكسورة الفاء مفتوحة العين ممدودة إلا ثلاثة أحرف السيراء ضرب من البرود ويقال الذهب والحولاء والكلام فيه بالضم والعنب للعنب قال وليس في الكلام فعلا بتحريك ثانيه وفتح الفاء غير هذين الحرفين السحناء الهيئة لغة في السحناء بالسكون وثأداء لغة في ثأداء بالسكون قال وكل الأصوات مضمومة كالدعاء والرغاء والثغاء والعواء والمكاء أي الصفير والحداء والضغاء ضغاء الذئب الزئب والزقاء زقاء الديك إلا حرفين النداء وقد ضمه قوم فقال النداء والغناء وفي الصحاح قال الفراء يقال أجاب الله غواثه وغواثه قال ولم يأتي في الأصوات شيء بالفتح غيره وإنما يأتي بالضم مثل البكاء والدعاء أو بالكسر مثل النداء والصياح وقال البطل يوسي في شرح الفصيح قال المبرد حمارة القيض مما لا يجوز أن يحتج عليه ببيت شعر لأن ما كان فيه من الحروف التقاء ساكنين لا يقع في وزن الشعر إلا في ضرب منه يقال له المتقارب وذلك قوله فذاك القصاص وكان التقاص فرضا وحتما على المسلمين قال البطليوسي أيضا في الشرح المذكور والتبريزي في تهذيبه ليس في الكلام فعول مما لام الفعل من واو فيأتي في آخره واو مشددة إلا عدو وفلو وحسو ورجل نهو عن المنكر وناقة الرغو كثيرة الرغا وقال التبريزي في تهذيب إصلاح المنطق قالوا فضل بالكسر يفضل بالضم وليس في الكلام حرف من السالم يشبه وقد أشفاه حرفان من المعتل. قال بعضهم مت تموت مت بالكسر تموت ودمت بالكسر تدوم. قال ابن السكيت يقال رماه الله بالسواف أي الهلاك. كذا قال أبو عمرو الشيباني وعمر، وسمعت شامي يقول لأبي عمرو إن الأصمعي يقول السواف بالضم. وقال الأدواء كلها تجيء بالضم نحو النحاز والدكاء والقلاب قال أبو عمر لا إنما هو السواف قال الفارابي في ديوان الأدب فعيل لفعل جمع عزيز ومنه عبد وعبيد وكلب وكليم كل ما كان من المضاعف من فعلت متعديا فهو على يفعل بالضم لا يكون شيء منه على يفعل بالكسر إلا حرفان شذا فجاء على يفعل ويفعل وذلك قولهم عله بالحناء يعله ويعله لغة وهره يهره ويهره إذا كرهه ولا ثالث لهما وباقي الكلام كله بالضم نحو رد يرد وشد يشد وعق يعط ذكر ذلك أبو علي الفارسي في تذكرته وقال ابن السكيت في الإصلاح قال الفراء ما كان من المضاعف على فعلت متعديا فإن يفعل منه بالضم إلا ثلاثة أحرف نادرة وهي شده يشده ويشده وعله يعله ويعله من العلل وهو الشرب الثاني ونم الحديث ينمه وينمه فإن جاء مثل هذا أيضا مما لم نسمعه فهو قليل قال في الصحاح المصدر من فعل يفعل المعتل العين مفعل بفتح العين وقد شذت منه حروف فجاءت على مفعل كالمجيء والمحيض والمكيل والمصير قال في الصحاح قال عيسى بن عمر كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم وأوسطه ساكن فمن العربي من يثقئه ومنهم من يخففه مثل عسر وعسر ورحم ورحم وحلم وحلم ويسر ويسر وعصر وعصر قال ابن درستويه في شرح الفصيح أهل اللغة وأكثر النحويين يقولون كل ما كان الحرف الثاني منه حرف حلق جاز فيه التسجيل والفتح نحو الشعر والشعر والنهر والنهر وقال الكذاق منهم ليس ذلك صحيحا ولكن هذه كلمات فيها لغتان فمن سكن من العرب لا يفتح ومن فتح لا يسكن إلا في ضرورة شعر والدليل على ذلك أنه جاء عنهم مثل ذلك في كلام كثير ليس في شيء منه من حروف الحلق شيء مثل القبض والقبض فإنه جاء فيهما الفتح والإسكان قال ومما يدل على بطلان ما ذهب إليه أنه قد جاء في النطق أربع لغات فلو كان ذلك من أجل حروف الحلق لجازت هذه الأربعة في الشعر والنهر وفي كل ما كان فيه شيء من حروف الحلق انتهى فمما جاء فيه الوجهان مما ثانيه حرف حلق الشعر والشعر والنهر والنهر والصخر والصخر والبعر والبعر والضعن والضعن والدأب والدأب والفحم والفحم وسحر وسحر وسحر للرئة ومما جاء فيه الوجهان وليس ثانيه حرف حلق نشز من الأرض ونشز مرتفع ورجل صدع وصدع ضرب خفيف اللحم وليلة النفر والنفر وسطر وسطر وقدر وقدر ولغط ولغط وقط الشعر وقط وشبر وشبر العطية وشمع وشمع ونطع ونطع وعزل وعزل وطرد وطرد وشل وشلل وغبن وغبن ودرق ودرق وشبح وشبح للشخص ذكر ذلك التبريزي في تهذيبه قال في المحكم لا تجتمع كسرة وضمة بعدها واو ليس بعدهما إلا ساكن ولذلك كانت خندوا بكسر الخاء المعجمة لغة قبيحة ولا نظير لها وهي الشعبة من الجبل قال الزبيدي في كتاب الاستدراك على العين قل ما يجمع فعل على فعل إلا حروفا محكية نحو السقف وسقف ورهن ورهن قال في الصحاح لم يسمع العدل من الرباعي إلا في قرقاري وعرعاري قال الراجز قالت لها ريح الصفا قرقاري يريد قالت لها قرقر بالرعد كأنه يأمر السحاب بذلك وقال النابغة يدعو وليدهم بها عرعاري لأن الصبي إذا لم يجد أحدا رفع صوته فقال عرعاري فإذا سمعوه خرجوا اليه فلعبوا تلك اللعبة انتهى قال في قال أبو عبيد صاحب الغريب المصنف لم يسمع أكثر من أحاد وثناء وثلاثة ورباع إلا في قول الكوميت ولم يستريثوك إلا رميت فوق الرجال خصالا هشارا قال الفاربي والجوهري العرب تقول هو يسقي نخله الثلث لا يستعمل الثلث إلا في هذا الموضع وفي نوادر أبي زيد قالوا هم العشير إلى السديس ولا يقولون خميسا ولا ربيعا ولا ثريسا. وقالوا لك عشير المال وتسيعه إلى سديسه ولم يعرفوا ما سوى ذلك وفي الغريب المصنف يقال عشير وثمين وخميس ونصيف وثليث يريد العشرة والثمن والخمس والنصف والثلثة وقال أبو زيد العشير والتسيع والثمين والسبيع والسديس ولم يعرفوا ما سوى ذلك قال الجوهري في الصحاف والتبريزي في تهذيبه جاء على مفعل من المعتل موهب اسم رجل ومورق كذلك وموكل اسم موضع وموضب اسم أرض وقولهم دخلوا موحدة وموزا موضع قال ابن دريد قال أبو زيد يقال فلان حجي بكذا وخليق به وجدير به وقمن به ومقمنة به وعسي به ومعساة به ومخلقة به وقرف به ويقال فيه كله ما أفعله وأفعل به إلا قرف فإنه لا يقال ما أقرفه قال الأصمعي قال أبو عمرو بن العلاء ليس في كلام العرب أتانا سحرا ولكن أتانا بسحر وأتانا على السحرين، وليس في كلامهم بين فلان قاعد إذ قام إنما يقال بين فلان قاعد قام ذكره في الجمهرة قال ان جيرمي في فوائده قال الأصمعي تقول العرب كنت أفعل ذاك أكاد ومنهم من يقول كنت أفعل ذلك اكاد قال وليس في كلامهم فعلت أفعل إلا هذا قال في الصحاف ليس في الكلام فعلع إلا حدود اسم رجل ولو كان فعلا لكان من المضاعف لأن العين واللام من جنس واحد وليس هو منه وقال كل ما كان من المضاعف لازما فمستقبله على يفعل بالكسر إلا سبعة أحرف جاءت بالضم والكسر وهي يعل ويعل ويشق ويشق ويجد ويجد في الأمر ويصد ويصد أن يصيح ويجم ويجم من الجنان والأفعى تفح وتفح والفرس يشب ويشب وما كان متعديا فمستقبله يجيء بالضم إلا خمسة أحرف جاءت بالضم والكسر وهي يشده ويشده ويعله ويعله ويبت ويبت الشيء وينم وينم الحديثة ورم الشيء يرمه ويرمه قال في الصحاح لم يصغر من الفعل غير قولهم ما أميلح زيدا وما أحيثنه وقال لم يجئ في نعوت المذكر شيء على فعل سوى حمار حيدا اي يحيد عن ظله لنشاطه ويقال كثير الحيود عن الشيء وقال سيد وساده تقديره فعل مثل سري وسراف ولا نظير لهما وقال فعل لا يجمع على فعل إلا أحرفا مثل, مثل حلق وحلق وحمأ وحمأ وبكر وبكر قال التبريزي في تهذيبه يقال ثلثت القوم أسلوسهم بالضم إذا أخذت ثلث أموالهم وكذلك يضم المستقبل إلى العشرة إلا في ثلاثة أحرف الأربعة والسبعة والتسعة وقال في الصحاح لم يأتي من الجمع على هذا المثال إلا أحرف يسيرة شجرة وشجراء وقصبة وقصباء وطرفة وطرفاء وحلفة وحلفاء وكان الاصمعي يقول في واحد الحلفاء حلفة بكسر اللام مخالفة لأخواتها وقال سيبويه الشجراء واحد وجمع وكذلك القصباء والطرفاء والحلفاء وقال, وقال لا يعرف فعله جمع فعيل غير سراه وسري قال ابن مالك في كتابه نظم الفرائد كل ما جاء على فعلان فمؤنثه على فعل غير اثني عشر اسما فإنها جاءت على فعلانة ثم نظمها فقال أجز فعلى لفعلانة إذا استثنيت حبلانة ودخنانا وسخنانا وسفيانا وضحيانا وصوجانا وغلانا وقشوانا ومصانا وموتانا وندمانا وأتبعهن نصرانا الحبلان الرجل الكبير البطن ويوم دخنان كثير الدخان ويوم سخنان من السخونه وسفيان الرجل الطويل ويوم ضحيان ضاحي وصوجان من الإبل والدواب الشديد الصلب وغلان الرجل الكثير النسيان وقشيان الق... وقشوان القليل اللحم ومصان اللئيم وموتان الضعيف الفؤاد وندمان نديم ونصران نصراني قال ابن مالك أيضا كل ما هو على أفعل فهو جمع إلا ألفاظا ونظمها فقال في غير جمع أفعل كأبلم وأجرب وأذرح وأسلم وأسعف وأصبع وأصوع وأعصر وأقرن به قال ابن مالك كل ما كان في الكلام على وزن مفعول فهو مفتوح إلا سبعة ألفاظ فإنها مضمومة المعلوق ما يعلق به الشيء والمغروض ضرب من الكمأة والمزمور لغة في المزمار والمغبور والمغثور والمعفور شيء ينضجه شجر العرفق حلو كالناطف وله ريح منكرة والمنخور لغة في المنخار وقال وكل ما كان في الكلام على وزن يفعول فهو مفتوح لا يستثنى منه شيء وكل ما كان على وزن تفعول بالتاء فهو مفتوح ويستثنى منه لفظان تؤثور وهي حديدة تجعل في خف البعير ليقتف أثره وتهلوك لغة في الهلاك وكل ما كان على وزن فعلول فهو مضموم مثل عصفور ويستثنى منه أربعة ألفاظ اثنان فتحهما مشهور واثنان فتحهما قليل فالأولان صعفوق وهو الذي يحضر السوق للتجارة ولا نقد معه وليس له رأس مال فإذا اشترى أحد شيئا دخل معه وبنوا صعفوق خول باليمامة وبعصوص دويبة والآخران برشوم وهو ضرب من الثمر وغرنوق لغة في الغرنوق وهو طير من طيور الماء ويقال أيضا للشاب بالناعم ثم نظم ذلك فقال بضم بدء معلوق ومغرود ومزمور ومغبور ومغثور ومغفور ومنخور وحتم فتح ميم من مضاهيه كمذعور وحتم فتح يفعول وذتا غير تؤثوري وتهلوك وفعلول بضم نحو أسخوري وصعفوق وبعصوص بفتح غير منكوري وبرشوم وغرنوق بفتح غير مشهوري كذا الخرنوب والزرنوق وضم مَا أسطوري الزرنوق النَّهْرُ الصغير عَلَى ابن سَيْدَةَ قال ابن مالك الذي ورد من فعل جمعا لفاعل ألفاظ مخصوصة ثم نظمها فقال فعل للفاعل قد جعل جمعا بالنقل فقل مثل تبعا حرسا حفدا خبلا خدما رصدا روحا خولا سلفا طلبا طبنا عسسا غيبا فرطا قفلا هملا قال الذي ورد من فاعل بفتح العين ألفاظ محصورة ثم نظمها فقال اخصص إذا نطقت وزن فاعلي بباذق وخاتم وتابلي ودانق وراسل ورامكي ورانج ورامج وزاجلي وساذج وسالخ وشالمي وطابع وطابق وناطلي وطاجن وعالم وقارب وقالب وكاغد وما يلي من كامخ وهاون ويارجي ويارق وبعضها بفاعل وقال أيضا الذي جاء على فعلان بفتح أوله وثانيه وليس بمصدر الفاظ محصورة ثم نظمها فقال ما سوى المصدر مما فعلان أليان حضوان شحذان شقذان صبحان صحران صلتان صميان علتان عدوان فلتان قطوان كذبان لهبان ملدان بردان حدثان دبران ذنبان رمضان سرطان سرعان سفوان شبهان صرفان صفوان علاجان علبان غطفان كروان نفيان ورشان يرقان وقال أيضا الذي جاء على فعل وليس جمعا الفاظ محصورة ثم نظمها فقال في غير جمع قل وزن فعلي كتبع وجب وحولي وجلب وخلق وحمر وخلب وخلر ودخل وزرق وزرح وزمجي وسرق وسلج وذمل وصلب وقلع وعلف وعوز وعوز وزمة وزملي وعوق وغبر وغرب وقبر وقلب وقمل وكرز وخرق وسكر وسلم وسنم وجمل قال ابن فارس في المجمل قال الخليل لم يسمع على هذا البناء إلا ويحا وويبا وويسا وويها وويلة وويكا وقال لا يضاف وحد إلا في قولهم نسيج وحده وعيبر وحده وجحيش وحده ورجيل وحده وقال ليس في الكلام أفعل مجموعا على فعال إلا أعجف وعجاف قال الأندلسي في المقصور والممدود لم يأتي في الصفات للواحدة على فعلاء سوى امرأة نفساء سال دمها عند الولادة وناقة عشراء بلغ حملها عشرة أشهر قال في الصحاح لا يجمع فعل على أفعل إلا في أحرف يسيرة معدودة مثل زمن وأزم وجبل وأجبل وعصا وأعصن قال ابن فارس في المجمل سمعت أبا الحسن القطان يقول سمعت ثعلبا يقول حكى أبو المنذر عن القاسم بن معن أنه سمع عربيا يقول هذا رصاص آنك وهو الخالص قال ولم يوجد في كلام العرب أفعل غير هذا الحرف وحكى عن الخليل أنه وحكي عن الخليل أنه لم يجد أفعلا إلا جمعا غير أشد انتهى. قال في المجمل مكان ضل ظل غليظ. قال الخليل ليس في باب التضعيف كلمة تشبهها. وقد حدثني أبو الحسن القطان عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد عن أصحابه قال الزلزل الأثاث والمتاع وذلك على فعلل قال القالي في المقصور والمندود قال صيبوي لم يأتي فعل من المقصور منونا إلا سما كأرطى وعلقى وتترى ولم يأتي صفة إلا بالهاء قالوا ناقة حلبات ركبات وقال القالي في أمالي الباقلة على مثال فاعل مشدد مقصور الفول فإذا خفف مدة فقيل الباقلة ولا أعلم له نظيرا في الكلام قلت نظيره شاصلة نبت إذا قصر شدد وإذا مد خفف ذكره في الصحاح وقال القالي لم يأتي على فعول إلا حرف واحد عدولا قرية بالبحرين وقال لم يأتي على فعن للا سوى شفنترى وهو المتفرق قال الأصمعي سألت اعرابيا عن الشفنترى فلم يدري ما أقول له فقال لعلك تريد أشفى ترى وقال القالي لم يأتي على مثالي فعلنا منونا سوا حرف واحد وهو العفرنة الغليظ، ولا على مثال مفعلي غير حرف واحد وهو المكوري العظيم الروثة، ولا على مثال مفعلة غير حرف واحد وهو المرعزة، ولا على مثال فعل منوم صفة غير حرف واحد وهو رجل كيسا أي وحده. ولا على مثال فعل لا غير حرفين الهندبا وجلس القرفصة وقال الفراء إذا كسرت القاف قصرت وإذا ضممتها مدت ولا على مثال فعلنا غير حرف واحد وهو العرضنا الاعتراض في المشي يقال هو يمشي العرضنا ولا على مثال افعلنا غير حرف واحد وهو إي جلا أحسبه موضعا ولا على مثال مفعل غير حرف واحد وهو المرعزة ولا على مثال فعلنا سوى جلندا اسم رجل ولا على مثال فعلنا سوى قولهم ما أدري أي البرناساء هو أي أي الناس ولا على مثال أفعلاء سوى اليوم الأربعاء بفتح الباء لغة في الأربعاء بكسرها قاله الأصمعي ولا على مثال فعل لا سوى الهندب بفتح الدال ولا على مثال فعال من الممدود سوى حرفين الحناء والقثاء ولا على مثال فعال لا سوى الجخاذبة ولا على مثال أفعلا وأفعلاوة سوى قعد فلان الاربعاء والأربعاوة أي متربعا حكاهما اللحياني وهما نادران لا أعلم في الكلام غيرهما انتهى قال الأندلسي في المقصور والممدود فوعلاء بنية لم توجد في كلام العرب إلا معربة من كلام العجم أورياء اسم بوريا الباري جوديا الكساء بالنبطية لوبيا اسم موضع واسم ماكول من القطنية معروف سوبيا ضرب من الاشربه صوريا مدينة ببلاد الروم لوثيا الحوت الذي عليه الأرض انتهى ذكر ما جاء على فعاله قال أبو عبيد في الغريب المصنف سمعت الأصمعية يقول الحسافة ما سقط من التمر والحرامة ما التقط منه بعدما تصرم يلقط من الكرب والكرامة مثله والحثالة الرديء من كل شيء والحفالة مثله والمراقة من تتف من الجلد المعطون وهو الذي يدفن ليسترخي والبراية ما بريت من العود وغيره والنحاقة مثله والمضاغة ما مضغت والنفاضة ما سقط من الوعاء وغيره إذا نفض والقمامة والخمامة والكساحة كل هذا مثل الكناسة والسباطة نحو من الكناسة والحشاوة الرديء من كل شيء والنقاوة الجيد من كل شيء والنقاية مثله لغتان والنفاية الرديء المنفي من كل شيء والكدادة ما بقي في أسفل القدر والخلاصة من السم إذا طبخ والنفاية ما نفست من فيك واللقاطة كل ما التقطه والصبابه بقية الماء والعصارة ما سال من السجير والمصالة ما مصل من الأقط والحزانة عيال الرجل الذي يتحزن بأمرهم والعمالة رزق العامل والسلافة أول كل شيء عصرته والعجالة ما تعجلته والعلاثة الأقط بالسمن وكل شيئين خلطهما فهما علاثة والعفافة ما بقي في الضرع من اللبن والأشابة أخلاط الناس والتلاوة بقية الدين واللبانة الحاجة والطلاوة البهجة والحسن والطفاحة زبد القدر وما على منها والحباشة ما جمعت وكسبت والجراشة ما سقط من الشيء جريشا إذا أخذت ما دق منه والخماشة ما ليس له أرش معلوم من الجراحة والخباشة ما تخبشت من شيء أي أخذته وغنمته والثمالة بقية الماء وغيره والعلالة ما تعللت به واللعاعة بقلة ناعمة وقال أبو زيد القشامة والخشارة جميعا ما بقي على المائدة مما لا خير فيه والذنابة ذنب الوادي وغيره وقال أبو محمد الأموي العوادة ما أعيد على الرجل من الطعام بعدما يفرغ القوم يخص به وقال أبو عمر الشيباني المشاطه والمراطة والمراقة كله ما سقط من الشعر والكدامة بقية كل شيء وقال غيرهم الحتامه ما بقي على المائدة من الطعام والموافة غسالة الثياب والسفالة والعلاوة أسفل الموضع وأعلى والقوارة ما قور من الثوب والسحالة ما سقط من الذهب والفضة ونحوهما والشفافة بقية الماء في الإناء والسلالة من سل من الشيء والعجاية وعصبة في فرس البعير والنسافة ما سقط من الشيء تنسفه مثل النخالة وقال العدبس الهتامة ما تهتم من الشيء يكسر منه وقال الفراء الجفافة الشيء ينتثر من القت والقرامة ما التزق من الخبز في التنور وكذلك كل شيء قشرته عن الخبز وهذا جميع ما في الغريب المصنف وقال الجوهري في الصحاح الحلاءة على فعالة بالضمع قشرة الجلد التي يقشرها الدباغ مما يلي اللحم. وفي ديوان الأدب الزجاجة ومجاجة الشيء عصارة والجذادة واحدة الجذاب والقرارة ما يصب في القدر من الماء بعد الطبيخ لا يحترق والحشاشه بقية النفس والمشاشه واحدة المشاش. وبضادة الماء بقيته وبضادة ولد الرجل آخر ولده والحكاكه ما يقطع من الشيء عند الحق والسكاكه الهواء والخلالة ما يقع من الشيء عند التخلل والشنانة ما قطر من ماء من شجر والهنانة الشحمة ذكر ما جاء على فعنلا الشديد والعلندة الصلب الشديد وضرب من الشجر أيضا وشرندا وشرنتا غليظ وكلندا أرض صلبة وخبندا جارية ناعمة ودلغطا صلب شديد وعبنقا وعقنبا من صفات العقاب وعكنبا العنكبوت وسبندا وسبنتا الجريء المقدم وهما من اسماء النمر وحضنطا القصير العظيم البطن وبلنصا ضرب من الطير الواحد بلصوص على غير قياس وبعير حفنكا ضعيف وبلندا ضخم وقرنبا دويبة وخفنجا رخو لا غناء عنده وعفنصا ضعيف وبرنتا سيء الخلق وصلنطى كثير الكلام ذكر ذلك في الجمهرة وزاد القالي في المقصور نسر وجمل عبنى عبن ضخم وجمل جلنزا غليظ شديد ورجل زونزا قصير وجمل بلنزا وبلندا غليظ شديد ذكر ما جاء على فعالة قال في الجمهرة قدام الجناح ريش وزبان العقرب طرف قرنها ولها زبانيان وذناب الذنب ويقال منبته وحماد وقصارى ومعناهما واحد وجماد الشهر وشكاع نبت وسلام واحدة السلاميات وهي عظام صغار عظام صغار في الكف والقدم وسمان طائر وشقار نبت يشدد ويخفف وحلاوة نبت وحبار طائر وفراد منفرد وجاء القوم رذاف بعضهم في أثر بعض وجاءوا قرانا متقارنين وحراد موضع وجوال موضع وعضال من التعاظل ومنه يوم العضال وسعاد نبت واللباد طائر وهو أيضا نبت لغة يمانية وصعادة موضع ذكر ما جاء على فاعول قال ابن دريد في الجمهرة جامور النخلة جمارها وحادور مثل الحذور وحازوق اسم وساجور خشبة تجعل في عنق الأسير كالغل وتجعل في عنق الكلب أيضا ويقال أنا منك بحاجور أي محرم عليك قتلي وصاقور فأس تكسر بها الحجارة وساحوق موضع وحالوم لبن يجفف بالاقط لغة شامية وخاروج ضرب من النخل وجاموس عجمي وقد تكلمت به العرب قال الراجز والأقه بين الفيل والجاموسة وطامور مثل الطومار سواء ورجل قاذور لا يجالس الناس ولا يخالطهم وحاذور خائف من الناس لا يعاشرهم والناموس موضع الصائب وناموس الرجل صاحب سره وطابون الموضع الذي تطبن فيه النار أي تستر برماد لتبقى وقاموس البحر معظم مائه وطاوس أعجمي وقد تكلمت به العرب يقال وقعنا في عاثور منكرة أي في أرض وعثة وكافور غطاء كل ثمرة والكافور الذي يتطبب به ورجل جارود مشكوم وسنة جارود مقحطة وسرج عاقور يعقر ظهر الدابه وكذلك الرحل ويقال وقعنا في أرض عاقول لا يهتدى لها وخاطوف شبيه بالمنجل يشد بحبالة الصائد ليختطف به الظبي وكابول شبيهم بالشرك يصاد به أيضا وراول سن زائدة في أسنان الإنسان والإبل والخيل وخافور ضرب من النبت وخابور نهر بالشام وكابوس الذي يقع على الإنسان في نومه وهو الجاثوم أيضا وقابوس أعجمي وكان الأصل كاوس فعرب وفلان ناطور بني فلان وناظورتهم إذا كان المنظور إليه منهم والناطور حافظ النخل والشجر وقد تكلمت به العرب وإن كان اعجبيا وراووق الخمر شيء تصفى به وقيل إناء تكون فيه وجاروف رجل حريص أقول وساجوم صبغ والساجور الحديد الأنيث وفاروق كل شيء فرق بين شيئين وكانون قد تكلمت به العرب كأن النار اكتنت فيه وقارور ما قر فيه الشراب وغيره من الزجاج خاصة وراعوف البئر وراعوفتها حجر يخرج من طيها يقف عليه الساقي أو المشرب في البئر وناجور إناء يصفى فيه الخمر وناعور عرق ينعر بالدم فلا يرقى والناقور في التنزيل الصور والساهور القمر والساعور النار وباقور البقر وفاثور طشط من ذهب أو فضة اسم أعجمي والهاموم شحم مذاب وحاروق من نعة المرأة المحمودة الجماع وساحوف موضع ويوم داموق إذا كان ذا وعكة وحر قال أبو حاتم هو فارسي معرب فأما طالوت وجالوت وصابون فليس بكلام عربي وسنة حاطوم جذبة تعقب جذبة ولا يقال حاطوم إلا للجدب المتوالي وعذور وجع الحلق وهو العذرة وجاسوس كلمة عربية من تجسس، وسابوط دابة من دواب البحر. وقاشور قاشر لا يب لا يبقي شيئا والكابول الكر الذي يصعد به على النخل لغة أزدية والراقود أعجمي معرب والفاعوسة نار أو جمر لا دخان له انتهى وقال ابن خالوي الفاعوسة الحية والفانوس قنديل المركب والقابوس النار والبابوس الصبي ولم يذكره إلا ابن أحمر في شعره وزاد الفارابي في ديوان الأدب تابوت وحانوت ورجل ساكوت وصاروج نورة وهو دخيل وراقود حب وفالوز وباسور وتامور الدم وما بالدار تامور أي أحد وما في الركية تامور أي شيء من ما وحابور مجلس الفساق وفاخور ضرب من الرياحين وماخور مجلس الريبه وناسور ولا, ولا حوس المشكون وناقوس ولا زوق دواء للجوع وعاقول موضع وحاطوم السنة المجدبة وهاضوم الجوارشن وطاعون وماعون ذكر ما جاء على افعول قال في الجمهره افحوس القطات، موضع بيضها وكل موضع فحصته فهو أفحوص والألهوب ابتداء جري الفرس والأسلوب الطريق ويقال أنف فلان في أسلوب إذا كان متكبرا وأملوج وأعلوج غصنان لدنان وأخدود الخد في الأرض وأسروع دويبة تكون في الرمل ودم أثعوب وأسكوب إذا انسكب والأسكوف الإسكاف والعرب تسمي كل صانع إسكافا وأسكوفا وأملود ويقال إمليد أيضا الغصن اللدن وشاب أملود لدن ناعم وأمعور القطيع من الضباء وأظفور الظفر وأمبوش من صغار الشجر وأحبوش جيل الحبش وخرج الولد من بطن أمه أحشوشا إذا خرج يابسا ميتا قد أتى عليه حول وأفقود الموضع الذي يفأد فيه اللحم أي يشوى وأنبوب ما بين كل عقدتين من القناة والقصرة والأركوب الجماعة من الناس الركاب خاصة وطفت بالبيت أسبوعا والأسبوع من الأيام وأسلوم وأملول بطنان من العرب وأملول أيضا دويبة في الرمل تشبه العظاءة وأحدور من الأرض مثل حدور سواء وأخصوم عروة الجوالق والعدل وأحبول حبالة الصياد والأسموخ ما استرقى من عظم مقدم الرأس انتهى وزاد في ديوان الأدب الأسكول الشمراخ والأسروع واحد أساري القوس وهي خطوط فيها ذكر ما جاء على أفعوله قال في الجمهرة يقال هذه احدوثه حسنة للحديث الحسن وأعجوب يتعجب منها وأضحوك يضحك منها وألعوب يلعب بها ولفلان أسجوعة يسجع بها والارجوحه معروفة وادعيه وأدعوة ولبني فلان أدعية يتداعون بها أي شعار لهم وألهية وألهوة يتلهون بها وأحجية وأحجوة يتحاجون بها وهي الألقية أيضا وأضحية وأعيية كلمة يتعايين يتعايون بها وأمية وأثية واحدة الأسافي وأهوية الهواء وأروية داهية وأروية وهي الأنثى من الأوعال والأربية أصل الفخذ الذي يرم إذا سل تل... إذا سلب الإنسان ويقال جاء فلان في إربية إذا جاء في جماعة من قومه وأنشوط عقدة يسهل حلالها وأغلوط إذا سأله عن شيء فغالطه وأحلوف وأطروح مسألة يطرحها الرجل على الرجل وأثبية وهي الجماعة من الناس وأذحية موضع بيض النعام وهي الأضحي وأثموقة من الحمق انتهى وزاد أبو عبيد في الغريب المصنف تغنيت أغنية وأتيته أصبوحية كل يوم أصبوحية كل يوم وأمسية كل يوم وبينهم أعتوبة يتعاتبون وأرجوزة وأسطورة واحدة الأساطير وأكرومة وأكذوبة وأزمولة المصوت من الوعول وغيرها وبينهم أهجوة وأهجية يتهاجون بها وبينهم أسبوبة يتشابون بها وزاد في ديوان الأدب والأنصوخة خوص الثمام والأنقوع وقبة الثريد والأنصوعة الاستيج وهو يلف عليه الغزل بالأصابع للنسج ذكر ما جاء على فعول قال ابن السكيت في إصلاح المنطق والتبريزي في تهذيبه تقول توضأت وضوءا حسنا وما أجود هذا الوقود للحطب وما أشد ولوعك لهذا الأمر والوزوع مثل الولوع والغرور الشيطان وهو الطهور والبخور والذرور والسفوف ما يستف، والسعوت والسنون ما يستاق به والسحور والفطور والسجور ما يسجر به التنور والغسول الماء الذي يغتسل به واللبوس ما يلبس والقرور الماء البارد يغسل به والبرود والسدوس الطيلسان واللدود ما كان من السقي في أحد شقي الفم والوجور في أي الفم كان والنضوح والشروب الماء بين الملح والعذب والنشوق سعوط يجعل في المنخرين والنشوح الشرب دون الري والوضوح الماء يكون بالدلو شبيها بالنصف والنضوح والعلوق ما يعلق بالإنسان والمنية علوق والسموم والحرور قال أبو عبيدة والسموم يكون بالنهار وقد يكون بالليل والحرور بالليل وقد يكون بالنهار والذنوب أسفل المتن. والذنوب الدلو فيها ماء والقيو الدواء الذي يشرب للقي والعقول الدواء الذي يمسك والمشوش المنديل الذي تمسح به اليد والنجوع المديد الذي يعلف به البعير أي العلف والنشوع والوشوع الوجور يوجره المريض والصبي والنشوغ السعوط والحلو حجر يدلك عليه دواء ثم تكحل به العين والرقوء الدواء الذي يرقئ الدم ويقال هذا شبوب لكذا وكذا أي يزيد فيه ويقويه والصعود مكان فيه ارتفاع وكأوذ العقبة الشاقة المصعد ويقال وقعنا في هبوط وحدور وحطوط والجبوب الأرض الغليظة والركوب ما يركبون ومما جاء على فعول في آخره واوان فيصيران واوان مشددة للإضغام هذا عدو وعفو عن الذنب وأمور بالمعروف نهون عن المنكر وناقة الرغون وشربت حسوا ومشوا وهو الدواء المسهل وهذا فلو وجاء يلتمس لجراحه أسوا يعني دواء يأس جرحة وقال أبو ذريان بن الرعيل أبغض الشيوخ إلي الحسو الفسو حسو شروب ومضيت على الأمر مضوا انتهى زاد في الغريب المصنف العتود من ولد المعز والعروب المرأة المحبة لزوجها قال وذكر اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء القبول مصدر قال ولم أسمع غيره بالفتح في المصدر وفي ديوان الأدب الفتوت لغة في الفتيت والخجوج الريق الشديدة المر وشاة جدود قليلة الدر والثرور الناقة الواسعة الاحليل والبعور الشاف التي تبول على حالبها وناقه ولوف غزيرة وفرس وذوق تشتهي الفحل وهو لهو عن الخير ذكر ما جاء على فعوله قال في الغريب المصنف الأكولة من الغنم التي تعزل للأكل والحلوبة التي يحتلبون والركوبه ما يركبون والعلوفة ما يعلفون والواحد والجمع في هذا كله سواء والحمولة ما احتمل عليه الحي من بعير أو حمار أو غيره كان عليه أحمال أو لم يكن والحمولة بالضم التي عليها الأثقال خاصة والنسولة التي يتخذ نسلها والقطوبة التي يقتبها بالقتب والجزوزة التي تجز أصوافها والرجل الشنوء الذي يتقزز من الشيء وإنما سمي أزد شنوء لهذا والفروقة شحم الكليتين ورجل منونة كثير الامتنان ومنولة من الملالة وفروقة من الفرق وصورة للذي لم يحج والذي لم يتزوج قط وناقة طاروقة الفحل بلغت أن يضربها ورجل عروفه بالأمر ورجل لجوجة وزاد الفارابي في ديوان الأدب يوم العروبة يوم الجمعة وسبوحة البلد الحرام والرضوعة الشاك التي ترضع والتنوفة المفازة والخزومة البقرة بلغه هذيل ذكر ما جاء على فعال بالفتح والتخفيف في الغريب المصنف رجل بجال كبير عظيم وامرأة حصان رزان ثقال وامرأة ذراع سريعة الغزل وفرس وساع وبعير ثقال بطي وفرس جواد سريعة ورجل عبام عيي وأرض جهاد غليظة وأرض جماد لم تنطر ورجل جبان وسيف كهام لا يقطع وفي ديوان الادب يقال أخصب جناب القوم وما حولهم والذهاب والرغاب الأرض اللينة والسراب والعذاب ما استدق من الرمل والعذاب معوف والكعاب الكاعب والبغاث ما لا يصيد من الطير والكباث النضيج من ثمر الأراك واللباث اللبث والخراج وما ذقت شماجا ولا لماجا أي شيئا والبداح الأرض اللينه الواسعه والبراح ما اتسع من الأرض والجناح والرباح الربح والرداح المرأة الثقيله العجيزه والسراح والسماح والصباح والصلاح والطلاح والفلاح والقراح وقوم اللقاح لا يعطون السلطان طاعة واللقاح ما تلقح به النخلة والنجاح وليس به طباخ أي قوة والجهاد المكان المستوي وأرض حشاد وزهاد لا تسيل إلا عن مطر كثير والحصاد والخضاد شجر والرماد والسماد والعراد نبت والقتاد شجر والمصاد أعلى الجبل والبهار والتبار والحبار الأثر والخبار الأرض الرخوة والخسار والدمار والسمار اللبن الرقيق والشنار العيب والعفار والعقار والعمار والقفار والنهار والبساط الأرض الواسعة وامرأة صنع ذكر فعالي المبني على الكسر ألف فيه الصغاني تأليفا مستقلا أورد فيه وثلاثين لفظة وهي هذه نعائي وذبابي وضرابي وشتاتي وحمادي ورصادي وعرادي وحضاري ونظاري وخناسي ومساسي وقطاطي ولقاطي ويعاطي ودهاعي وسماعي ومناعي ونزافي وعلاقي وبراك وتراك ودراك ومساك وفعال وقوال ونزال هذه كلها بمعنى الأمر وشرائي وحداب وبلاد وشغار وشفار وضمار وطمار وظفار وقمار ومطار ووبار وضعاط وبقاع وملاع ونطاع وشرافي وصرافي ولصافي وسفالي وطمام وعطامي هذه كلها اسماء مواضع وصلاح من أسماء مكة وتضادي وخطافي وشمام اسماء جبال وغلابي وسجاح ورقاش وحدامي وقطامي وبهان اسماء نساء وقطافي ورغال وعفالي أسماء للأمة وسكابي وسراجي وكزازي وخصافي وقدامي وقسامي اسماء أفراس وسرابي اسم ناقة وفشاحي ونقاث وجعاري وعتامي وقسامي اسماء للضبع وعراري اسم بقرة وكسابي اسم للذئبة وضراحي وحنادي اسماني للشمس ويقال نزلت على الكفار بلاء وبواري ويقال الضباء إن أصابت الماء فلا عبابي وان لم, وإن لم تصبه فلا أبابي ولبابي لبابي اي لا بأس عليك وخراجي اسم لعبة لهم وركب هجاجي وفياجي اسم للغارة وكلاحي وجداعي وأزامي أسماء للسنة المجذبة ويقال جاءت الخيل بدادي أي متبددة وجمادي للبخير أي لا زال جامد الحال وحداد للرجل يكرهون طلعة وجباد وحلاقي للمنية وشجاد للمطرة الضعيفة وشفاري لقب بني فزارة ويقال وقع في بنات طباري أي في دواهم وفجاري اسم للفجر ويساري اسم للميسرة ولحاصي وصمام اسمان للداهيه وسباط اسم للحمة وعقاق للعقوق وصرام للحرمة وضرام للحرب وطعنة فراري أي نافذة وكراري خرزة تأخذ بها الساحرة ويقال ذهب فلان فلا حساس وكواه لماسي ووقاعي ويقال ما ترتفع مني برقاعي ودعني كفافي ولا تبلك عندي بلالي ولا تحل وحالي وسبة لزامي ويباسي السافلة وفشاش المرأة الفاشة ويقال لا همامي أي لا أهم بذلك وجاء زيد همامي أن يهمهم ويقال في سب الأنثى يا رطابي وخباتي وخناتي وذفار وغدار وضنازي وقفاس ولكاع وخضافي وحباقي وخزاقي وفساقي قال الصغاني وبني من الرباعي سبعة ألفاظ همهامي وحمحامي ومحماحي وبحباحي وعرعار وقرقار ودعداعي وفي الجمهره قالوا بدادي بدادي أي ليبعد كل رجل منكم صاحبه أي ليقفه ومرت الخيل بدادي إذا تبدد اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة قال وداهية عناقي كأنه معدول عن العنق قال ويعياعي دعاء وكذا يهيائي فهذه ثلاثة الفاظ زائدة على ما أورده الصغاني قال في الجمهرة ويقال سمعت عرعار الصبيان إذا سمعت اختلاط أصواتهم قال النابغة يدعو وليدهم بها عرعاري وقال أبو النجم العجلي قالت لهم ريح الصبا عرعاري ويروى قرقاري فتمة ذكر فعالي المبني على الكسر قال وبعض العرب إذا سئل الواحد منهم هل بقي عندك من طعامك شيء يقول همهامي أي قد نفد حكاه أبو زيد عن قوم من قيس وأكثر من يتكلم بذلك بنو عامر بن صعصعة قال أبو زيد سمعت عامريا يقول ما تقول إذا قيل لك أبقي عندك شيء قال همهامي يا هذا أي ما بقي شيء وقال غيره همهامي وحمحامي ومحماحي وبحباحي إذا لم يبقى شيء انتهى وفي نوادر أبي عمرو الشيباني بجالي اسم امرأة قال الخيري توحي بجالي أباها وهو متكئ على سنان كأنف النسر مفتوق، وقال ابن السكيت في الإبدال يقال وقع في بنات الطمار وطبار أي داهية وقال ابن فارس في المجمل هبهابي لعبة وخراجي اسم فرس وقال ابن السكيت في المثنى يقولون للرجل يكرهون طلعته يا حداد حديه ويا صراف صرفيه ذكر فعل وفعال قال في الجمهرة كل ما كان من كلامهم على فعالل فلك أن تقول فيه فعالل وليس لك أن تقول فيما كان على فعالل فعالل فمن الأول هدبد وعثلط وعجلط وعكلط وعلبط اسماء اللبن الخاسر الغليل والهدبد أيضا داء يصيب الإنسان في عينه كالعشا قال الراجز إنه لا يبرئ داء الهدبد حم طائر وصمصم الصلب الشديد وضمض غضبان وزملق هو الذي إذا هم بالجماع أراق ماءه وضملص البراق الجلد وعلكد شديد صلب وجروي الأرض ذات حجارة وخزخز كثير العضل صلب اللحم قال الراجل اعددت للوردي إذا الورد حفز غربا جرورا وجلالا خزخز وجرائض عظيم الخلق وليل عكمس متراكم الظلمة كثيفها ورجل هلدج فدم ثقيل ويقال جاء فلان بالعكمس إذا جاء بالشيء يعجب منه وأرض ضلضلة ذات حجارة وغلام عكرد حادر غليظ ودمرع الرجل الشديد الحمرة والهمقع ثمر من ثمر العضاء وقالوا همقع ودمرع أيضا مشدد المين وماء هزهز يهتز من صفائه وكذلك السفيف ومن الثاني رجل زغادب غليظ الوجه وجنادف قصير وحمار كنادر غليظ شديد وصنادل صلب وقناد النحو وجناكل قصير مجتمع الخلق وجناجل مثله وفرس فرافر يفرفر لجامه في فيه وجمل ضبار شديد ومثله ضبارك وعلاكم صلب شديد وجراضم مثله وغرانق شاب لدن وسرابق معروف وقراش خشن المس وخنابس كريه المنظر وقراضم وقراضب يقرضم كل شيء وقفاخر تام الخلق ونحوه ونحوه عباهر وصماص صلب شديد ومصامس خالص وعذافر غليظ ودلامز صلب وحمارس شديد وجرافس نحوه وثوب شبارق مقطع وكذا لحب شبارق وقيل إنه فارسي معرب وحمارس وحلابس وقصاقص وقضاقض وفرافص وقرانس وضماضم وعنابس الثمانية من أسماء الأسد وعطارد عربي فصيح مأخوذ من العقرد وهو الطويل الممتد وصنابح بطن من العرب وعراعر سيد شريف وفرانق الأسد فارسي معرب وهو سبع يصيح بين يدي الأسد كأنه ينذر الناس به وعلاكد صلب شديد وكمالز غليظ قصير وشعر جثاجث كثير ورجل فجافج كثير الكلام لا نظام له ودحادح قصير وخبابخ ضخم وصمادخ حر شديد وفضافض واسع وحوض صهارج مطلي بالصاروج وعراهم صلب شديد وجراهم غريض حديد وزماخر عظيم وزماجر أجوب وجراجر كثير وإبل جراجر كثيرة ودماحل المتداخل ولبن قمارص إذا كان قارصا وقناقن الذي ينظر الماء في بطن الأرض حتى يستخرجه وسلاطح أرض واسعة وكذلك بلاطح وليل تخاطخ مظلم وقرامس سيد كريم ودخامس أسود ضخم وصماصم أقول نهم وعنابل قوي شديد وصلادم شديد والعجارم الغرمول الصلب ودخادخ من الدخدخ وهي تقارب الخطوي وحلاحل موضع وكذا قراقر وعبائد وعدامل شيخ مسن قديم ودلامس براق الجسد وبحر غطامط كثير الماء وعجاه والجمع العجاهنه الطباخون والقائمون على الآكلين في العروسات وشراب عماهج سهل المساغ وخفاخف والخفخفه صوت الضبع وحلاحل الحليم الركين وعدامل قديم وتعلب سماسم خفيف وهذارم كثير الكلام وظليم هجاهد كثير الصوت وقنافر قصير وثوب هلاهل رقيق ورجل جرامض وعلاهض وجرافض ثقيل وخم وبرأيل الريش المنتفش عند القتال في عنق الديك والحبارة ورجل براشم إذا مد نظره وأحد وحناذر حد النظر وسيف الرقاق كثير الماء ورجل خناصر وفناصر عظيم الأنف وخثارم غريض الشفة وهناجل العظيم البطن وبراطم ضخم الشفى وألابط بعيد المنكبين وأرابط مثله ودنافس وترافس سيء الخلق وبكاظق قصير وكلاكل قصير مجتمع وكلاكل وبلابل وهو الخفيف وقرادخ قصير وهلابع لئيم شره وخضارع بخيل يتسمح وحمار صلاصل شديد نهاق وطلاطل داء من أدواء البعير ودهانج بعير ذو سنامين ودهامق تراب اللين ودماثر سهل وقراقر حسم الصوت وهداهد يهدهد في صوته وترامز صلب شديد وماء هزاهز وسيف هزاهز يهتز من صفائه وبعير هزاهز شديد الصوت وضمارز صلب شديد غليظ وجلاعز صلب شديد وعفاهج واسع الجلد، وعفاضج مثله وصوت هزامج شديد وعماهج خلق تام وكنافج مكتنز اللحم ممتلئ وهلابج وخم ثقيل وعفارق مثله ودمالق فرج واسع وقباقب العام الذي بعد العام المقبل وهزارف خفيف سريع ورماحس وحمارس وقداحس وحلابس وعشارم وعشارب وكله من وسط الجريء المقدم وعلابط غريب وسرامط طويل مضطرد وحناجر فدم رخو وعنادم نسم وأحسبه من العندم وعيش عفاهم واسع وحماحم لون أسود وخشارم الأنف العظيم وجخادب غريض منكر وحباحب من قولهم نار الحباحب وهي دويبة تطير بالليل كالشرارة وجباجب إهالة تذاب ورجل كباكب مجتمع الخلق ومثله قناعس وكنابس نحوه وقالوا الرجل القناعس الضخم الطويل وقشاعر خشن المس و... وألافق موضع ودراق الخوخ لغة شامية لا أحسبها عربية وعشارق اسم ومكان تحامر بعيد ورجل طماحر وتحامر عظيم الجوف وحفالج أبحج الرجلين وفرافل سويق الينبوت هكذا قال الخليل وأدابر القاطع لأرحامه هكذا قال سيبويه في الأبنية هذا جميع ما أورده ابن دريد انتهى الشريط الخامس عشر من كتاب المزهر للإمام السيوطي. سجله فائز شيخ الزور وذلك في العاشر من جمادى الأولى سنة 1040 للهجرة الموافق للثامن من شهر كارون الأول سنة 88900 وصل الله على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم